বুক টু চার বিদ্যালয়ে স্কুলে আমরা কোথায় আমরা بدلوي. نحن في فِي الْمَدْرَسَة نَحْنُ فِي الْمَدْرَسَة عِنْدَنَا كلاس أَصْف عِنْدَنَا صَف هذه هي المعلمة هذه هي المعلمة اوتا كلاس غور اوتا كلاس كوخو هذا هو الفصل هذا هو الفصل امرا كي كورتشي ماذا نعمل ماذا نعمل امرا شيخشي ن علم نحن نتعلم, نتعلم. مر اكتها شتي نحن نتعلم لغة نحن نتعلم لغةعممي إننججكت أنا أعلم الإنجليزية أنا أعلم الإنجليزية. تمي سبانيش شكتشو أنت تتعلم الإسبانية أنت تتعلم الأسبانية شي جارمان شكتش هو يتعلم الألمانية هو يتعلم الألمانية عمر فرنس شكتش نحن نتعلم الفرنسية أنتم تتعلمون نحن نتعلم الفرنسية تم رش هباي إيطاليان شكتش أنتن تتعلمن الإيطالية أنتم تتعلمون الإيطالية تارا راشيان شكتش هم يتعلمون حضرتكم تتعلمون الروسية هم يتعلمون الروسية باشا شكتا اكتا دارون بابار تعلم اللغات شيء ممتع تعلم اللغات شيئا ممتع عمرا ما نشك بوچتة نحن نريد أن نفهم الناس نحن نريد أن نفهم الناس আমরা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে চাই নুরিদকালা মা আন্নাস নুরীদাম্মা